those who were afraid of that بَلَى would not ثُمَّ able بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ Lord, will بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي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 ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإِن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا